بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ مَعَكُ الْكُلِّ شَيْئًا قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَنْتَوَالَ عَيَاتًا يَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ عَمَلًا والعزيز الوفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوج فارجع البصر هل ترى من فطور ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا والذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور فكاد تميز من الغيض كُلَّمَا أُلُقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَلَهُمْ خَزَنَتُهَا وقالوا لن كنا نسمع لهم مغفرة وأجو كبير وأسر قومكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصجو ألا يعلم من خرق وهو اللطيف الخبير هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بَطْنًا فامشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ أَوْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُوزِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرُ وَلَقَدْ كَلَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرُ أَوَلَمْ يَرَوْا وَإِنْ فَرَّقْهُمْ صَافَّاتٍ وَيَطْبِقْ مَا يُمْسِكُهُ إِلَّا الرَّحْمَنُ إن كافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أنتك رزقا بل لجوا في عتبه أمن يمشي ثويا على صغاط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذين بركن في الارض واليه تحشرون ويقولون متى هذا فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُفَتْ سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن كافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمن به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في طلال subu'u mu رير منون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون أيكم المفتوون إن ربك هو هماز مشاء من بنميم من لا علم الخير معتد أفين عتل من بعد ذلك زين أن كان إذا تنا عليه آياتنا. قال وَسَلِمُنَّهَا مُصْرِحِينَ وَلَا يَسْتَسُمُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْرِحِينَ أَنْ يَرْجُوْا عَلَى إن كنتم صالحين فانطلقوا وهم يثقافتهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مثكين وغدوا على حرق قادرين فلما رأى ممحرون قال أصحابهم ألم أقل لكم له لا تسبعون قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض لَوَّن قُلْ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا ناتن عم افن جعل السنينكم مجرم ما لكم كيف تحكم ام لكم كتاب فيه تدعون لكم فيه لما Kali Anna கு السجود وهم سالمون فاذرني ومن يكرّب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمني لهم إن تسألهم أجرا فهم من أن تداركه نعمة من ربه لنبد بالعراء وهو مذنون فاجتباه ربه فاجعله من الصالعين وإن الذين كفرون لا يجننكم ببصائرهم لما سمعتم كلاما يقولون انه لمجنون وما